عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذين فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مئادا والجبال أوتادا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 وأنزلنا من المعصرات ماءا فجادا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم يوم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 وكذبوا بِآيَاتِنَا كذابا وكل شيء أَحْصَيْنَاهُ كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأغنابا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 فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يَوْمَ ينظر